بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناق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 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوارط وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خنيفة في الْأَرْضِ فاحكم بين الناس بالحق ولا تَتَّبِعِ الهوى فيضلك عن سبيل الله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 فسخرنا له الريح تجري بِأَمْرِهِ رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الْأَصْفَادِ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 إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وانكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليس عهد الكفن وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمستقيم لحسن مآب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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاعين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم إن ذلك لحق تقاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما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 اَيُحَآ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ